الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الموقع ل ه ع ج ل في نفوسه وإذا ل إ ظ الاشارات م م ه و إ ج ل ه إ برنامج من إ ع د ا د نهل محمد التقديم ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج الحمد العالمين لله رب العالمين. و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن كنت قد وعدت المستمعين الكرام ب ح ل ق ة ث ا ن ي ة عن الحياء الحياء الذي ينبغي أ ن يكون ا ل ص ف ة ا ل م ل ا ز م ة لكل فرد مسلم من الرجال ومن النساء هو من شيم المرسلين ومن أ خ ل ا ق النبيين أ ر ب ع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح في ا ل أ س و ا ق أ ل و ا ن من الموضات وصنوف من المسميات التي تخص الملابس ولاسيما ا ل ن س ا ئ ي ة في ل ب س ة بسموها ا ل ش ر ي ع ة ت ر ش ت ت م ع و ذ بالله ش ر ي ع ة رب العالمين لا ي أ ت ي ه ا الباطل من بين يديها ولا من خلفها أ م ا ا ل شرائع البشر ف ك يا ي بابا ع ن ي ف ع و ا ملكت ن ط ل ع معناه ن بيت, تطلع من بيت راجل ه ش ن ت بتقول لابسة اللبسة ع ن د على ل س ط اتحداك ن أب أخي ولا زوج ولا أخي خليه يابابا وفي لبسه اسمها عدم الولي طبعا الشده ب ا ل م ن ا س ب ة في ناس حسن مستغربين ل ك ا ل أ م د ة يقولوا لا تخلف ل أ ن عندهم ا ل ح ض ا ر ة التعري ولا تلازم بين ا ل ح ض ا ر ة وبين التعري أذكركم يعني يعني يأكل يأكل كويسي بالشوكة والسكينة يمسك الشوكة بالشمال والسكينة متحضر باليمين فشم باليمين بالشمال باليمين باليمين بالشمال الخواجات الحضارة و زول و و لابس يعني يقطع زي عن إنه وفيق الشعر و ا ل و ح د ة تلبس الضي للتحضر دي ا هذه ا ل ح ض ا ر ة دي إ ذ ا ك ا ن دي ا ل ح ض ا ر ة معناه ابليس متحضر ل أ ن إ ب ل ي س قال ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما الذي يدعو إ ل ى التحري و إ ل ى نزع الثياب هو إ ب ل ي س طيب د ا ر ا ل لبسه اسمها الحياء ما ل ذ ا ا ل ن ي في السوق في أ ت ح د ا ك يا بابا وفي معارف ا شنو الدين هنا، و في اونه ل ر ي ع ب ذ ك وفي ي س و فسط الدين عن الدوله ة وكل ه انواع ل ب س ا ت م و ج و د ة في السوق تمشي تقول بل اسم ضيع ن ي أ ن ت ما, ما تقول الكلام ده كلام غريب ما في زول ماشاءال الديني ل ب س ة الحياء الحياء ثوب جميل الحياء لباس راقي يابني آ د م قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير الشارع في بلادنا وسائر ف ي البلاد المناسبات في بلادنا وسائر البلاد اماكن التجمعات التي فيها اختلاط بين الجنسين يكون فيها تحرري لانه انا فهمي كل ف ت ا ة تريد أ ن تثبت وجودها في الوسط الذي تعيش فيه على حساب الحياء بالتعري أ ش ا ن شنو تلفت أ ن ظ ا ر الزملاء إ ل ي ه ا ولذلك يمكن تدخل قاعه ة ب ا ل د ر ا س ة في ج ا م ع ة لا تميز بين بينها وبين صالات عرض ا ل أ ز ي ا ء إ ل ا بالدكتور القاعد يدرس يلقي في ا ل م ح ا ض ر ة